موقع رياض القرآن يقدم, يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أصابكم يوملت قل جمعان فبإذن الله تب الله وليعدم المؤمنين. وَيَعْنَنَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِين لَهُمْ تَعَالَوْا وَقِين لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دَفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا ان اخوانكم وقعدوا لو مَا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم ينتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء يمسقون ولا تحزنن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يمسقون فرحين بما آتاهم الله من فضل بما آتاهم ويسبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا, ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يسبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد, من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسن الله أصلوا لله ونعم الوكيل تعقبن بنيمة من الله وفضل لم يمسس مصو وتدعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أONYA فلا تخافون وخفون قتوم این کنتم مؤمنین